بُوكتو. ألف مسيرة. سبعة وستون. سبعة وستون. ضمائر ضمائر النظارة او لقد نسي نظارته. لقد نسي نظارته. أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ ساعت. الساعة الساعة آنن ساعة بوزق ساعته تالفة الساعة عاطلة ساعة دواردة أصلية الساعة معلقة على الحائط معلقة على الحائط جواز السفر جواز السفر أو باسابورتونو kaybetti لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره onun pasaportu nerede أين ترك جواز سفره يا ترى ترك جواز سفره يا ترى onlar, sizler. Hum, hunna, al bihim, bihin. Hum, hun, al-khassu bihim, Çocuklar ebeveynlerini bulamıyorlar. La yastati'u al-atfal en yajidu valideyhim. La yastati'u al-atfal en yujidu walidayhim ama ebeveynleri geliyor ya lakin hahum elveladan kadimun hunak lakin hahum elwalidan kadimun hunak siz sizler entum kum elhasu bikum entum الخاص بكم سيئاتنز نسلد باي مولار كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر هنمنز نرد باي مولار أين زوجة حضرتكم سيد ميلر أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ سيز، سيزلار أنت كي حضرتك الخاص بك أنت كا حضرتك الخاص بك سياعتنز نسلد بايان شمت؟ كيف كانت رحلة حضرتك؟ مدام سميث. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ إش <تصفيق> نس أين زوج حضرتك مدام سميث؟ أين زوج حضرتكِ مدام سميث؟